فَبِأيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانِ مَرَجَ الْبَحْرَ إلَيَّ الْتَقِيانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَقُ الَّذِي فَغِيانِ فَبِأيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانِ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 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن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 أن تفزو من أقطار السماوات والأرض، ففزو لا تفزون إلا بسرطان. فبأي آل إربك ما تكذبان؟ يُرسل عليك ما من نار و فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان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 يطوفون بينها وبين حمي من آل ففي أي آل ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنّت ففي أي آل تكذبان ذو تأفنان، ففي أي ألاء ربك ما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، ففي أي ألاء ربك ما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان في جن قاصرات طرف لم يط مثهن إنس قبلهم ولا جن فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُمُ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّفانِ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّفانِ مُدَهَّمَةً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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان عور مقفورات في الخيام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 تكئن على رف الخضري وعبقري الحسن، ففي أي آلاء ربك ما تكذبان؟ تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام.